أربعة وعشرون استمع إلى الكلمات ثم أكمل الحروف الناقصة من القائمة الآتية كما في المثال أ ب ت ث أثاث برتقال مكتب فأر كتاب أسود ثوب Bol Bol